Ya Fatimah ya Fatimah ya Fatimah ya Fatimah ya Fatimah ya Allah ya Zahra فاطمه الله يا فاطمه الله يا فاطمه يا زهراء هينا يا عرب بقدرته لطفه استفاره يرمى بلا جله ويروم على رفاها ام فاطمه تعلمت ذيك الوجاغه يا ام ابوها يا زهره الله يا Fatimah Allah ya Fatimah ya Zahra ya Zahra يا فاطمه يا فاطمه هي يا شخصك ما غبتي عني قلت الوداع لو ما تملنا وانت الشفيعا يا روح الهائمه يا, روح الهائمة يا, الله, يا, الله, يا الله يا فاطمه الله يا فاطمه الله يا فاطمه يا Allah ya Fatima al شاهد النور من تجلى ودللنا منال نورك يا عدله ورب الجلاله باسمك لسلا بسمه ونروح مبتسمه ونروح مبتسمه يا زهره الله يا فاطمة, يا فاطمه الله يا فاطمه الله يا فاطمه يا زهره Fatima Allah ya Allah ya ya ya Allah ya Fatima Allah ya Fatima ya Zahra واللي يحبك واجبي جاهزي يرسلك الشوق مثل العواصيف واذا ما حبيتش دلعلي رادو نعوف يا السهره اسير ونروح نتعلمه ونروح نتعلمه ونروح نتعلمه يا زهره الله يا فاطمه <نصفيق> الله يا فاطمه <Song> الله يا فاطمة يا زهره الله يا الله يا فاطمه الله الله يا Fatima wa Maria Fatima ya, Fátima, ya فاطمت قد ماك قبل محشر ولا فقل لا ويا قلبي شان ضلوا ورسوله فاطمت مثيل الدين وصله والما ما يحبك عمه ما يحبك عمه واللي ما يحبك عمه يا زهره الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله يا فاطمه الله يا فاطمه الله يا فاطمه يا زهره الله يا فاطمه الله يا فاطمه الله يا فاطمه فاطمه الله يا الله الله الله الله من الرضعه يسجل خط من نعمايه هو دارج يام الشفاعه شو نصيحه خاتمه شو نصيح بالخاتمة, بالخاتمة, بالخاتمه يا زهره الله, الله, الله, الله يا فاطمة الله يا فاطمه الله يا فاطمه يا اي والله يا فاطمه يا الله يا فاطمه اي والله يا فاطمه يا لخادم الزهراء فراس الاسدي التوزيع والهندسه الصوتيه علاء الحسناوي